الأبيات الإحسانية في الأسماء المستثوية على صاحبها ألف فاتعة الإمام الكامل السيد محمد أبي سود رشيد القدري ابتسى السر بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا مولا يدر على الولاء على نعم تترى علينا تفضلا وأهتى صلاة للنبي وعليه وأصحابه الغر الكرام ومن تلا وبعد فإن العبد باقي بذلنه كثيرا أقيرا إذا يقول تدللا بأسماء خير الخلق قد جئت غاريا لبابك يا أبوم تفضل لأبوابك العليا أرود توصلا محمد سر الكون روح بجسمه وأحمد بالآلاء ختما وأولا حامد المعروف بالحمد والثنى ومحمود المحمود ذاتا ومفعلا أحيد يحيد النار عن أمة الرضا وحيد لأوصاف كمال مكملا إماح لأصر الشرك من نور والهدا وحاشر من يرجو إلى الحشر هملا هو العاقب المبعوث حتما متمما مكارم أخلاق وطاها ومن علا يا سين سر ان في الخلق كلهم وطاهر وطاهر قلب بالطهارة فطلا مطهر اسرار ما سره كذا طيب في المطيب انفا فعلا وسيد الخلق من كل حادث رسول إلى الأكوار بالحق مبجلا نبيه قبير الطين والماء من أتا رسول الرضا والعدل والرحمة العلا لقيم دين الله نافيه إعجاجه وجامع أمال الحقيقة مخولا قفي عظيم الخلق والقلق ذرّى بمُكتفي التاعيل الحق في الملا بالسيف السيف من سنّي رسول ملاح كذا رسول الراحة المُفتفضلا هيا رب بالسر المسمى بكامل رجعت بالإكليل للحال حرّدا ومتفر لدار جبريل مرسلا من الحظرة العليا من تلا نؤتلا سألت بعبد الله غفران منا كذا بحبيب الله عفواً مكملا بمن بصفي الله لدعاء قربه ذٰلِكَ جِنُّ اللَّهِ يُسَمَّى بَكَرَا ذٰكَ كَلِيمُ اللَّهِ لَيْلَةً وَصَّىهُ وَخَاتِمُ كُلِّ أَنبِيَاءٍ جَلَلَا وَخَاتِمُ رُسُلِ اللَّهِ بَعْثًا وَأَوَّلُ يُحْيِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنْ قَدَّرَ التَّلَا النيران من جاء طالعا مذكر من يخشى بلطف مسهلا وناصر دين الله بالحق قائما توسلت بالمنصور حقا لك اقبلا لمن جاءنا يسمى نبيا لرحمة كذاك نبي التوب الصعب دللا حريص عليكم جاء في الذكر ذكره ومعلوم الأكوان تبديه معتلا شهير فلا يخفى على كل عاقم وشاهد حق في القرآن تنزلا شهيد على كل من عباد ومشهود عين الحق للحق والصلاة أشير لمن خاف المقام ومن نهى مبشر أحباب بظل مظللا نذير لمن يأتي تعنته أو يوما يزيد متقلا فَبِالنُّورِ يَا ذَ النُّورِ نور قُبُورَنَا بِسِرِّ سِرَاجِ الْكَوْنِ نُورًا مُوَصِّلَا وَأَرْجُوكَ بِالْمُصْبَاحِ كَشْفًا لِحُجْبِنَا فَذَاكَ الْهُدَى حَقًّا عَلَيْنَا قَدْ إِنْجَلَا وَلِلْهُدَى بِالْمَهْدِي فَهْدِ ضَعِيفَنَا بِنُورٍ بازعا اللوعي مجتلا إداعا إلى الإيمان فاحفظ قلوبنا من الشرك المذعوب قلبا مجملا بسر مجيد قام يسعى بأمره فكان مجابا للدعاء تقبلا توسرت بالسر الخفي ومن سعى عفوا عن الذلات بالحلم جميلا ولي خير الاملياء جميعهم وحق وبالتحقيق بالحق انسلا قبيله يا ربي يسر سرورنا امين ان اسرار الرساله حمللا بمامون سر الغيب يا خير من دعي كريم بهي الخلق والغلق كملا مكرم بالإحسان ما دال قائما على الصدق ذي عزم مكين معجلا متين إذا نار الحوب تسعرت مبين للأسرار الغيوب لقد جلا وللجود والإحسان دوما معملا نسعلا الرحام للخير نفلا وذو قوة تعلو على كل جاحد وذو حرمة عليا له الرب وعندك يا ذا العرش منذ مكانة وذو عزة تسمو نفانا من القلاب كذا كبد فضل على كل حادث مطيع فلا يوصى إذا طال عبلا نطيع لأمر الله ليس بغافل كذا قدم التصيق والصدق عفلا برحمة منك الله من جاء أميرا إلى الخلق بالترهيد بالشر محرولا غاف غيف من أتى ببلاة وغيف بعبد قد أتى من ملا خياف بأهل القرب يدني لقربها إن الكبرى علينا فجملا أديتك المهت علينا بهدينا وعروتنا لبقات نور تهلنا كذاك بصراط الله أرجو تعطفا كذاك صراط مستقيم مسهلا أتينا بذكر الله تشفي لدارنا قطعنا بسيف الله باغ تحينا شددنا بحرب الله عزمه أزال ومن جانج ثاقد الضوء اب مغلا بمن قبل الخلق القبل في الكلام المصطفى وبالمجتبى يا ربي عبد ترسلى بسيد كل الخلق بمجد منتقى أجرنا بأمي إلهي من البلاء بمختارك المختار من نسلها أجير له الفردوس والعظم أحدا إجبال أجبو كسر قلوبنا أبو القاسم المنعوت فيما تنزل أبو الطاهر المعطى تحارة سره أبو الطيب الوصوف بالقرب والبدى أبو النور إبراهيم ذو الفير شافع شفع إذ بالحمد قاما بجلا شفيع لأهل الحشر طول جهدهم فيا صالح شفع في عبيد تذللا ويا مصريح الأكوان بعد فسادها وهي كل في القيامة مؤملا فإنك باب الله قد جئت صادقا مصدقا أدخلني مع الغر أبغلا هيا ربي الصديق المجابي بما دعا وسيد كل المرسلين تبسلا سر إيمان المتقين مقائد لغر وفرد الغر سمى محجلا خليل لرحمن العباد بفضله وبر عظيم الذر ما زال مغدلا مدر الخلاق يوليه برطا وجيه حواجها عظيما مخوفا نصيح فما أبقى من نصح غاية وما أصر من يأتي ليس مخفلا وكيل على كل الخلائق قائم وأغنى غني واهب متوكلا كفيل من يسعى لرضاء حبيبه شفيق علينا دائما متكفلا نقيم إعواج سنة مقدسه بأشرف أخلاق مقدسه دي عهدى إلهي بروح القدس قدس نفوسنا وأحبي بروح الحق قلبا معذلا فروح بروح القسط من ذابا فهو بكاف على الأغياء جاء قادلا والخضرة العلياء ما زال مكتف وبال يوم ما يرجو فألغ مهملا فمن حضرة الإحسان جاء مبلغا وشعف من الأمراض من كان عللا حليم كريم الخلق للحق واصل ومعصول للوصل وعلم تعثلا وسابق من نود ألست بربكم وسائبهم للخير أرفع منزلا بهاب إلى عين هداية فهدنا ومهد إلى دار فيها ممتهى الخلا وحيث تقوم الناس فهو مقدم عزيز على مولاه بالعز يجتلى وفاضل بالفضل قد فاق غيره على كل خلق كان مفضلا بفاتح باب الغير فافتح لسانعي إلى الحق بالمفتاح فتحاً والصلاة وبالرحمة الرحمني بمفتاح رحمة ومفتاح جنات لقد طاب مدخلا ومن على الإيمان فانجد سريرتي كذا على العلم باليقين أقبلا تهيل على الخيرات جاء صحها إلى الحسنات العاليات وكافلا مقيل بإحسان لعتغة غافل سطوع على الزلات بالعفو والصلاة لصاحب يوم الحشر على شفاعة وصاحب محمود المقام لتفصلا وفي القدم المعروف للسبق من غدا به العزل محصوصا نقاما وممرحلا وبالمجد مخصوص على كل حالة كذا أشرف المعالي تخصص وعتلا صاحب مولاي الوسيلة واصم صاحب سيف للبؤات مخذلا صاحب يا فقض الفضيلة صاحب الإزار أياد الفضل مرحا جميلا رفي حجة تعلو على كل حجة وصاحب سلطان عظيم تهللا وصاحب يا رب الرداء وصاحب للدرجة العليا الرفيعة محفلا وصاحب تاج العز والفخر والغناء وبالمغفرة الموصوف بالواضح الكنى وصاحب في الحشر الرواي بحمله وصاحب مراج المصرور إلى العلا وصاحب مولاي القضيب وصاحب البراق ومن يسري بليل مع الملا وفي الخاتم المنلي صدق نبوة صاحب يا حب وصاحب برهان على صدق قوله وصاحب الدبياء الحديث شلسلا فصيح لسان في البلاغة بارع مضحر أسرار الجلال مرطلا رؤوف بكل الخلق ما زال يناصح رحيم فكله بالعطاء مفضلا بمن أذن خير إلى الخلق كلهم صحيح الودى الإسلامي للغي الأيلا ومالك الكونين بل هو سيد وعين النعيم الواسع الفضل نمفلا وعين جميع الإز الأكرم من دعا وسعد لذات الله في الخلق مرسلا وسعد جميع الخلق يمينا خطيبهم وهم أمم شتى إذا قام يجتلا إلهي بمن أرسلته على من هدى وكاشف كوربات الأناام ومؤيلا إلهي بمن أرسلته على من هدى وكاشف كوربات الأناام ومؤيلا ولروت بالعلياء ملا يرافعا وإلعرب العرباء الزوم وزاملا وصاحب تفرج الهموم جميعها ففرج إله العرش عندها تفطلا وأسماء من في الذكر قد جاء ذكرهم توسلت يا وهاب أول أولا أم يمن الله بلسنا فضل يا ادم رجوتك يا ديسام سكن الروح لا وعين يا رب غاب فرحا بفضلهم مهودين في كل السر كدا صالح من جاء يهدي سمودهم فبالخ لي برهيمك ذاولا ما بين نجلي السما عا لها قمذ بي حلا والاسعا قادم لا لا يلقصم متلا ويا يا ربنا إلوط يا الجود بالحفظ تحمي وهيوذ جل الصبر صدرا محللا فذركف لي عبد داما للحق يديه وإن يا سقيل حي وفي البحث خلال إذنوني يا مولاي يونس عمدته وَأَلْ يَسَعُ الْمَذْكُورُ فِي مَا تَنَزُّنَا إِمُوسَاءُ لُلْعَزْمِ الْكِرَامِ وَهَكَذَا بِهَارُونَ مَنْ بِالنُّطْقِ كَانَ مُجَمِّنَا شُعَيْبٌ حَطِيمٌ رَسِّ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى فَدَاوُدُ عَبْدٌ بِالْخِلَافَةِ فُقْئِنَا سليمان ذي الملك العظيم ومن على كذا زكريا المبشر يا يحيى الحصور سيدي فتولني وعيسى الذي بالدر مولا يفضلا قطبا دعالا يا إلهي تكرما وأصرف صوف التهل عنا نعجل فدارك أياد المن باللطف وأغننا وأبد البعيد العسر بسراً مسهلا فتب وعفوا واسمحوا للعبد تكرما محمد من يسمى رشيداً مجملا والمقدسي لخلتي أشعتي ومن سراب لدنه بتسربها وصلّي وسلم كل وقت وطرتة على المصطفى والآل والصحب مكملها واعتقاعه والتابعين لنحجه صلاة تعم الكون طيباً ومنزنا وتبدي لتناليها رطاءً ورصلةً كذاك لمنشيها ثواباً متوجنا